قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم, ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة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 إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا مَا دَلَّ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خنط وأثم وشيء من سدر قليل ذلك جزئناه بما كفرو وهل نجازي إلا الكافر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرآن ظاهرة وقدرنا وقدرنا فيها السير سير فيها ليل و أيام يقولوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وmezقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترائذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر الليل والنهار بل المكر ليلا ونهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وَأَسْقَٰنَ دَامَتَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَوْلَاءَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافئ وقالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر وَنَقُولُ نقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها كذبون وإذا تثلا عليهم آياتنا بينات قالوا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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَدْرِهِمْ وَمَا بَلَهُ مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٌ قُلِ انَّمَا أَعْرُضُكُمْ بِواحِدَةٍ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 وَإِنِّهَا تَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَائِذْ فَزِعُ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ مِمَّا كَانِ قَرِيبٍ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 قبل إنهم كانوا في شك مريب.